يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إلّا المكذبين الذين هم في خوضي العبور يوم يدعون إلى نار تهنما دعاء فلهن النار التي قمتم بها تكذبون.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 وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسَبْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحِهِ وَإِذْ بَارَ